وَنُخْرِجُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْضٍ لِّيَعْمَهُ لِكَيْ لا يَعْلَمَ مِمَّا بَعْدُ عِلْمًا شَيْئًا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزدت وربت وأنبتت من كل زود بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجذي من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمدوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد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 إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا فيه ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به في بقونهم والدنور ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أي يخرج منها من غم من أعيده فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات دنيا تنتهي من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حذير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد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 وطهر بيتي للقائفين والقائمين والركاع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعاب فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وَرِقا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ الله وَإِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَلَا تَنَازَعُوا فِي مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا تَخْفُونَ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 وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت لكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد افلا يمشيون في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل الامصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَئِذٍ نَّاقِعٍ الْـمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزق لا يدخلنهم يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقَّبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَا يَنْصُرَنَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِدُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِدُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيمُ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 قل أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَن يُرَدَّ عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ تَمَاعَوْا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 وداهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرد ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس